شيخنا الحبيب كاب أشاكم بخير. كاب شيخنا بارك الله فيكم نسأل الله عليكم نقرأ عليكم جام الكتاب جمع البيان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين بإسناد شيخنا حفظه الله التبارك وتعالى إلى صاحب الكتاب قال نبدأ من آية واللاتي يأتينا الفاحشه صفحه ثلاثمائة وثلاثين في النسخة العلمية قال واللاتي يأتينا افعلنا الفاحشة الزنا نعم موجود تقرأون شيخنا المفسرين سوامجاً، عنده في الذين يأتيانها عنده اللوطة. من نسائكم فستشهدوا عليهن أربعة منكم من الرجال المسلمين، فإن شهدوا فامسكوهن أجلسوهن في البيوت حتى إذا وفاهن الموت أي ملاكج الموت أو يأخذهن الموت؟ ويستوفي ارباح هنا كان ذلك عقوبتهن في بدء الاسلام فنسخ بالحد أو يجعل الله لهن سبيل السبيل الذي جعل الله جعله الله والناسخ لذلك والذان أي الرجل والمرأة ياتيانها أي الفاحشة منكم فاعدوهما بالشتم والتعبير بالضرب بالنعال وكان حكمه نعم والتعير والتعيير نعم بالشتم والتعيير بالضرب بالنعال وكان الحكم كذلك حتى نسخ وعن بعضهم أنها نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا أو في الرجلين إذا عمل, عمل قوم لوط والظاهر أن الإيذاء مشترك بين الرجل والمرأة والحبس خاصة, خاصة, خاصة المرأة هكذا فإن تاب وزيل الإيذاء عنهما وبقي الحبس عنها وقيل هذه الآية سابقة عن الأولى نزولا وكانت عقوبة الزنا الأذى ثم الحبس ثم الجلد نعم أشياء الثانية يقول وظهر القرآن يناسبه عن مجاهد أن التي في السحاقات في السحقيات ولذان في الوقت وانتنى من وجه هي, هي شيخنا من السحاق يعني نعم <تصفيق> فإن تاب من الفاحشة وأصلح العمل فاعرضوا عنهما واتركوا أذاهما ولا تعنفوهما بعد بكلام قبيح فإن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله ليس قبول التوبة واجبا على الله بمقتضى وعده لأحد إلا للذين يعملون السوء متلبسين بجهالة اجمع الصحابه على ان من عصى الله عمدا او خطا فهو بجهاله ثم يتوبون من قريب زمان قريب قبل معاينه الموت او قبل ان قبل يحيط السوء أو السوء ما هذا السوء بحسناته فيحبطها او في صحته قبل مرض موته نعم يكون في العاجب بأن يندم عليها وينحى أثرها بحزنات يدفعها قبل أن تراكم على القلب فلا يقبل المحو ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أتمنى السيئة الحزن تتمحوها نعم. قال فأولئك يتوب الله عليهم تاب الله عليه قبل توبته وغفر ذنبه وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما بنياتهم حكيما بيفعله وليست التوبة أي من منفية من قبولها هكذا منفية قبولها أو قبولها الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتونهم كفار أي لا توبة لهؤلاء الفريقين فإنه كما لا تقبل توبة, توبة الآخرة لا تقبل توبة الدنيا حين الاحتضار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليمة الاعتداد التهيئة نعم في الحشاية السنية أعتدنا أقول كإذا كان المراض من رزيلا عمال السياة المنفقين أو المفار مطلقا ولا إشكال أما إذا أريد الفسطة أعمل من أن يكون مقين أو كفرين ففي قولي أعتدنا لهم عذابا أليمة إشكاله ومدى من سنة إلا قال لما كان معدل الأكثرين جعل حكمهم حكم الكلي قال لهم إلا من بعض قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أي, أي ذواتهن نعم, عيال... عيال وذواتهن... نعم. كر... كرها في الجاهلية إذا مات زوج امرأة ورث امرأة... امرأته من يرث ماله. إذا ألقى عليها ثوباً فإن شاء تزوجها بغير صدق وإن شاء تزوجها من غيره وأخذ صدقها وإن شاء منعها من الأزواج لتموت فيرث أو, أو لتعطى ما ورثت من الميت وإن فلتت قبل أن يلقى عليها ثوباً نجت هكذا نجد فنهى الله عنها وكرها حال وكري وكرها حال هكذا وكرها حال او كرهن حال اي كارهات نعم ولا تعذلوهن لتذهب ببعض ما آتيتمهن كان الرجل كان للرجل امراه كارهه هو صحبتها في فيقهرها ويضربها لتحل او لتحل او لتحل لتحل مهرها هكذا لتحل مهرى أو حقا من حقوقها فالخطاب الأزواد وأصل العضل التضييق وهو عطف على أن ترثوا ولا ولا لتأكيد للتأكيد النفي إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة أي الزنا أو النشوز والعصيان العسلان أو أعم أي لا تضر تضرج تضرج ما هذا تدجرهن تجر تدجرهن للإفتدائي إلا إلا إلا وقت إلا وقت أن يأتينا إلا وقت أن يأتينا. إلا وقت أن يأتينا بفاحشة فإنه جاز ضجرها لتخالعه نعم لتخالعه فاحشة مبينة يقول تفسير الفحش بالزنا قال ابن مسعود وابن باس وابن مسيب وحاسم الشافعي وابن سيرين قبل جبران وجاز المعق الأكلمة وغيرهم قالوا إذا زنت فروض رجال الصلاة وذجروها لتركه وتفسيم الثنين طحات والأكلمة والأكلمة أيضا والثالث اختيار بجرير جرير نعم بالمعروف أجمل بالقول والفعل معهن فإن كرهتمهن فصبروا عليهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله في خير كثيرة مثل أن يرزق منها ولد يرزق منها ولد ويكون في الولد خير كثير وإن أردتم استبدال زوج مكانا زوج طلاق مرأة وتزوج أخرى وآتيتم إحداهن الضمير للزوج لأن المراد منها الجنس نعم فجمعه باعتمار معناه قنطارا مالا كثيرا أي وقد جعلتم صداقهن قنطارا نفسه قنطار باختلاف فيه قطم في بقصة البقرة وإن شرق عميس يقول مالا كثيرا نقول واسقل بها على جواز المغالاة في الصداق فلا تأخذوا منهم من القنطار شيئا من القنطار شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبين أي, أي أتأخذونه باهثين آثمين أو مفعول له نحو قعدت عن الحرب جنبا فإنهم إذا أرادوا جنبا جبناً, جبنا جبنا نعم جبنا جبنا, جبناً, جبناً نعم جبنا فإنهم إذا أرادوا طلاق امرأة نسبوها إلى فاحشة لتفتدي صداقها أو أو حال من مفعول أي ظلما وإثم ظاهرة وفيه ما لا يخفى من من مبالغة. الوجه الاخير الذي يقول حال من مفعول لأنه جاء نفس الظلم والإثم. جاء له نفس الظلم. قال وكيف تأخذونه أي شيء من الصداقة وقد أفضى بعضكم إلى بعض والحال أنه وصل إليه وهو كناد عن جماع. وأخذنا منكم ميثاقا غريضا هو العقد أو ما أخذ الله من إمساك, من إمساك معروف أو تسريحا بإحسان أو كما أو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذتمهن بأمانة الله واستحلل بالفروجهن بكلمة الله نعم يا مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام في خطبتي في حجة الوداء فاستوصل الإنسان خارق منكم فإنكم أخذتمهن إلى أخير وكلمة الله هي التشهد في الخطبة النكاة دا. ولا تنكحوا ما انكحوا آباءكم كان نكاح زوجات الآباء معمولا به في الجاهليه قال جماعة المردود بين عقد صحيح لا الزنا فالمراد بما سلف مما تعاطي الزنا في لا يجوز لكم ازدواجهن في الإسلام من النساء بيانوا ما وعبر بها عبرا بما بأنه أراد به الصفة إلا ما قد سلف الاستثناء من لازم من لازم النهي أي تستحقون عقابا بنكاح ما ما نكح اباؤكم إلا ما قد سلف أو منقطع أي لكن قد قد سلف بأنه معفون عنه إنه أي نكاحهن كان فاحشة أقبح المعاصي او اقبح المعاصي ومقتا وبغضا شديدا من الله وشاء سبيلا وبئس ذلك طريقا المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الزواج والمؤذن اليه بعدين ان اضرب عنقه أو مجل غير ورقل كذا على ذلك حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت اي حرم نكاحهن او حرم نكاحهن وامهات وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم الربيبة الربيبه بنت, بنت زوجته التي في حجوركم في تربيتكم وبيتكم وهذا القيد خرج من مخرج الغالبي لا أنه تقييد الحرمة قصح عن علي كرم الله وجهه أنه جعله شرطا وإليه ذهب داود الظاهري وابن حزم ونقل عن المالك او عن مالك لعله نعم في يقول ابن حزم فماتت فلقيتوا علينا البطال فأخبطوا فقال ليس لها ابنك فقلت نعم ولا كانت في حجركم لا لا ولا قلت فأنا أو لا يا بالطيف قال فانكحا قلت لا لم في حجوركم قال ابن كثير قوي قوي على شرط مسلم وهذا قول غريب, غريب من نسائكم دخلتم بهن دخلتم معهن في, في ستر عن ومن ابتداءية متعلقة بالربائب وعن علي وزيد وزيد ابن ثابت أو ابنا ثابت لعله وعبد الله بن زيد ومجاهد وابن عباس رضي الله عنهم أن أنه قيدا لأمهات النساء والربائب فيكون فيكون من الاتصال الشيء بشيء حين إذ لا للابتداء أي أمهات النساء وبناتهن متصلات بهن فا لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في نکاح في نکاحهن وهذا تصريح بالمقصود نعم يقول سانيه في نکاحهن تصريح بالمقصود مش امر قوله لات في حضوركم لا شرط الشباب يقول فالا يكن في حضوركم ولم تكونوا دخلتم بهن من الوجيز كانه يميل إلى ذلك يعني نعم وحلال ابنائكم الذين من أصلابكم لا من تبن تبنيتم وأمّم وأما امرأة وأما امرأة ابنه أو ابنه من الرضاعة فيعلم حكمها من حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طبعا هذا أخرجه البخاري وغيره. وأنا وأن تجمع بين أختيني في النكاح وكذا جماعهما في ملك في ملك اليمين على الصحيح وهو في محل الرفع. عطف على المحرمات إلا ما قد سلف لكن ما مضى مغفور إن الله كان غفور رحيم والمحصنات من النساء ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم بالسبب فإنها, فإنها تحل بعد الاستبراء مع أن لهن أزواج من الكفار وعن بعض من السلف أن بيع الأمة طلاق لها من زوجها فتحل لسيدها لعموم الاله كتاب الله عليكم أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا. وأحل لكم ما وراء ذلك عطف على حر أي ما سوى والمحرمات المذكورات وما في معنى المذكورات الذي علم بالسنة نعم أنت بتغ أنت بتغ بأموالكم محصنين محصنين غير غير مسافحين مفعول له أي أحل ما وراء ذلك لأن تطلبوا ما وراءه بصرف الأموال في في المهر والثمن حال كو حال كونكم محصنين ناكحين غير مسافحين زانين ومفعول تبتغوا متروك كأنه قيل إن إن تصر تصرو تصرف أموالكم أو بدل اشتبال من وراء والمفعول محذوف نعم. نعم. فما استمتعتم سؤال السراري الثمن به منهن موصول أي من من تمتعتم به من كوحات أو مصوفة أي ما استمتعتم به منهن من جماع فآتوهن وجورهن مهورهن فريضة حال أو مصر مؤكد أو صفة لمصر أي إيتاء أي مفروضا هكذا قال بعض السلفي الآية في نكاح المتع وقد صح عن علي أن نكاح المتعة نسخت يوم خيبر نعم الثالثة يقول حتى إن ابن سعود عبد مكابن وسائد من جبير وحسدي يخرقون فمستمتعتم به منهن إلى أجل مسمى آدوهن أجورهن فريضة فريضة عشر ربيعة في صاحين كذا أخرجه نعم والأولى لا لأنه كان متعة حرام أشياء تقوله والآية البنسوخة وكان في هذا ولأن وترقص في نكاة المتعة وقيل إن ابن عباس عن ذلك هذا في المؤلاء هذا صحان صح ولا جناح عليكم فيما تراض من باب الفريضة من إبراء الصداق أو بعضه ومن حمل ما قبله على المتعة عنده معناه إذا عقدتم إلى أجل بمال وتم الأجل ان شاءت زادت في الأجل وزاد في الأجر وإلا فارقها نعم الثاني يقول يعني لا جناح عليكم فيما يطردتم بين الفراق والمصالح ومزيد الأجر من بعض الفروة المال المعين في الحق إن الله كان عليما بالمصالح الحكيما في أحكامه ومن لم يستطع منكم طولا فضلا, فضلا وزيادة في المال يبلغ بها أو يبلغ بها نكاح المحصنات فهو مفعول فهو مفعول يستطيع نعم من لم يستطع منكم حشية الثانية يقول وقيل من طال على الأمر من طالع الأمر إلى غلبه، من طالع على الأمر إذا غلبه، وتمكن منه، تقديره على أن ينكح من الوجيز. حشان الله يقول، أي لم يتطلب زيادة في الحال. لا. أي ينكح المحصنات الحراير متعلق بطولا آه ماذا؟ آه طولا طولا. طوولا طولاً, طولا نعم الآية فيها. الحراير متعلق بطول على حد حرف, حرف الجر أي إلى أن ينكح. المؤمنات مما ملكت أيمانكم أي فلينكح أمة غيره أو غيرها لعله من فتيات أمة غيره طيب فلينكح أمة غيره من فتياتكم المؤمنات فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية وقال بعضهم طول المحصنات هو أن يملك فراشها على أن النكاح الجمع وحمل قوله من فتياتكم من فتياتكم المؤمنات على الرشاد بالأفضل فعند أوجاز نكاح الأمهات الكتابية إذا لم يكن تحته حرة والله أعلم نعم نعم. والله أعلم بإيمانكم فاتفوا بظاهر الإيمان والله أعلم بالسرائر بعضكم من بعض أنتم وأق وأقر, وأقر وأقرائكم هكذا أقرائكم. وأرقائكم أنتم أرقائكم في النسب والدين متناس متناسبون فلا تكتنفوا فلا تستنكفوا عنها عند الحاجة فانكحوهن بإذن أهلهن أي اربابهن أربابهن وآتوهن أجورهن مهرهن بالمعروف بغي نقص ومطل استهانة بهن محصنات عفائف عفائف حال من مفعود فنكحوا غير مصافحات مجاهرات بالزنا نعم في لا ولا متخذات أخدان أحباب احباب يزنون بهن في السر كان العرب تحرم الأولى للثانية فإذا فاذا حصلنا بالتزوج ومن قرأ ومن بفتح الهمزة والصاد فمعناه حفظنا فروجهن او اسلمن يعني احصلن فان أتينا بفاحشه زنا فعليهن زنا فعليهن نصف مع المحصنات ان حرائر الابكار من العذاب من حد والجمهور على ان حد الامه حد الامه مزوجه ما هذا مزوجه مزوجة نعم, مزوجة نعم وبيتر الخمسون جلدة ففائدة الشرط نفي ما يتوهم من تفاوض حالهن قبل التزوج وبعده كما في الحرائر وعند بعض السلف أنه لا حد على غير المحصنة منها بل تضرب تأديبا فإن حال الحرائر بعد الزواج لسه كحالية قبل التزوج وما يوهم أن الإماءة كذلك قال ذلك أي نكاح الامه لمن خشي العنة منكم أي خاف الوقوع في الزنا يعني مشقد بغلبة الزه... الشهوة فلنكاح الأمة شرطان عدم الطول وخوف العنة نعم وان تصبروا عن نكاح الأمة مع العفاب خير لكم لا يصير الولد عبدا نعم والله غفور لمن لم لمن لم يصب رحيم بان, بأن رخ رخصه هكذا طيب يعني عبد الله نقف هنا طيب دقيقه خلني أشوف هاي الايات كثيره يعني نحن انتهينا تقريبا عشرين دقيقه طيب نواصل يريد الله ليبين لكم ما خفي من الشرائع عليكم ولا مزايدة وان يبين مفعول مفعول يريد وان ويهديكم السنن ويهديكم سنن الذين من قبلكم شرائعهم ومناهجهم المحموده اا كمنه ابراهيم نعم يقول صاحب الذين متعلقوا ب ب ب بينة ويهديها ببي ببي, ببي, ببي ويهدي على سبي التدازع لعلوا عند صاحب البحر ان سنن الذين هكذا نعم. بارك الله فيكم ويتوب عليكم من مآثم المحارم ويعفو عنكم والله عليم بمصالحكم حكيم بما قرر وقدر والله يريد أن يتوب عليكم ان صدر عنكم تقصير ويريد الذين يتبعون الشهوات الزناتي نعم كذا او اليهود والنصارى والمجوس الذين يحلون نكاح الأخت وبناتها او اهل الباطن نعم الشواذ أي في التكلفة الشغايا قبل أن نقطع ونستهال مشتاهيتها والطلع سبب لكل ما تكون كل كافر وفاسق لها لا نكرهه أن تميلوا عن حق ميلاً عظيماً عن اتباع الشهوات يريد الله أن يخفف عنكم في شرائعه لهذا رخص لكم نكاح الأمة وخلق الإنسان ضعيفا فيناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعفي أمتي أو, أو في الصبر عن النساء فإنه يذهب عقله عندهم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل بالحرام كالسرقة والقمار ونحوهما نعم زنا سر ان مع قال إلا أن تكون تجاره عن تراض منكم لكن كون تجارة صادره عن تراض من عن تراض بين المتبايعين غير منه منهي عنه فالاستثناء مقطع ومن قرأ تجارة بالنصب تقديره يكون التجارة تجارة ومن قرا بالرفع فيكون كان تاما ولا تقتلوا أنفسكم من كان أو من كان من جنسكم من المؤمنين أو بإلقاء التهلكه أو أراد قتل المسلمة المسلم نفسه كما يفعل بعض الجهلة أو بارتكاب محارم الله نعم الصلوات مردود على عباده العصر صلّى بنسمة جموع في لما قدموا قدموا إلى سيد الله صلى الله عليه وسلم، بس لعنة في قلبه صلى الله عليه وسلم أن يعطيني البرد، فطلّف تقول أن بس الله كنا بكم رحيما، قال في سكتة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل الوحدة هذا الحديث بزانته تمام، صلى الله عليه وسلم هذا ما في وفي الفهم ولا على جميع وما يدل على ذلك عمرو بن العصر لها فيها حين لما الماء البرد حين النبي صلى الله احتجاجه. أحمد وغيره. نعم قال إن الله كان بكم رحيما فما نهاكم عن مضاركم مضاركم لعلو إلا من رحمته أو حيث لم يكلفكم أو لم يكلفكم بقتل أنفسكم للتوبة كما كلف بني إسرائيل ومن يفعل ذلك ما سبق من الحرمات أو القتل عدوانا وظلما تجاوز عن حد ووضعا لشيء في غير موضعه نعم تحت نعم قال فسوف نصله نارا ندخله إياها هذا في في وكان ذلك على الله يسير لا عسر ولا صارف عنه هكذا لا عسرة ولا صارف عنه. أنتجتنب كبائر ما تنهون عنه كل ذنب فيه وعيد شديد. اجتنيم جميعها فقال إن تجتنيم الآية أكرر هذا هو أشرف الأقوال بتحريف الكبار رضي الله عن سعيد بن سقراط بن أحبن في صحيحه وأنه قال السلام ما صلى الصلاوات الخمسة وصوم رمضان أشقر آخر جزءات من جم الجمائر إلا في بسلام يفصل على السلام أنزل السبع كما روي في صحيحين وقد النفس حق الحق وأقل ما أقرب ما ذكر منه في الفاتح والحديث في اعتد الكبائر وطعنينا حجرت جدا في نظام المصحف على ذلك على ما وعد في ذلك في مكتوب في, في كتاب أجد الزواج الطفل كبائر في جمعة في نوعه. طيب لا عسر كما قال الشيخ كمان نكفّر عنكم سيئاتكم نمحو عنكم سيئاتكم وندخلكم ندخل كريما وهو الجنة فمحو الصغير لمن اجتنب الكبائر لمن اجتنب الكبائر وعد مقطوع به ومحوها لمن لمن تعاء ومح ومحوها لمن تعاطى الكبائر، ليس كذلك بل في مشيئتي وإرادتي هي تعالى. ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعضها. الله تعالى عن قولهم ليت لي ما ما لفلاين وأهلك. أو نزلت في أم سلم حيث قالت يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث. أو حين قالت المرأة للرجل مثل حظ الأنثيين في الميراث وشهادة مرأتين برجل. أفنحن في الثواب هكذا. أو حين قال الرجال نريد أن يكون نام من أجري ضعف النساء. وقالت النساء نريد. أجر الشهداء ولو كتب عليه القتال وقاتلنا أو حين قالت النساء عند نزول للذكر مثل حظ الانثيين نحن أحوج فإن ضعفاء لا نخلع على طلب المعاشي للرجال نصيب مما اكتسبوا من العامل والنساء نصيب مما اكتسبن فاطلبوا الفضل بالعمل لا بالتمني أو لهم نصيب من الجهاد ولهن من طاعة الأزواج وحفظ البروج والكل بعشر امثالها فأشأ الله من بفضلي أي لا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم ما فضل الله ببعضكم فإنه أمر محتوم ولا ولا يجدي تمنيه نفعا ولكن سلوني من فضلي أعطيكم إن الله كان بكم إن الله كان بكل شيء عليم فهو يعلم من يستحق شيئا فيعطيه ولكم ولكل ولكل منكم جعلنا مواريا ولما ذكر محصلة الجنة لسابيهم ولنساء مكتسبينه فيما حصل لهم من الغيب كتابين. أحتى يذكونا وتعليف بقاول كل جعلنا آيات المشكلة جعلنا موالية ورثة أو عصبة والعرب تسمى ابن العم مولى مما ترك الوالدان والأقربون مما متعلق بموالي لتضمنه مع الفعل أي ورثة مما ترك أو ورثة, ورثة مما ترك أي يرث من ترككم أو معناه لكل شيء مما ترك من مال جعله مواليا وراثا يحرزونه والذين عقدت ايمانكم عهود عهودكم يأخذ بعضكم بيد بعض بيد بعض على الوفاء وقرأت عاقدت اي عاقدتم عاقدتهم أيديكم عاقدت نعم قراءة ثانية لم لم لم لم كوا ثأر ثأر وق حرب حرب سلم سلم كاريسينو عريسوكا وتطلبوا بي واطلبوا بك تكون الحليف السلس من من من, من ميراث الحليف وقل ذلك زابده في, في اقتداء الاسلام وذاك أولو فأتوا من صيامهم ثم نسخه أو كان ميراث المهاجرين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 ولا ينشأوا بعد نسخه بقوله وقولوا بعض بعضهم أولى لبعض معاهدة في الارض لكن يجب الوفاء بالمعاهدة الماضية أو لوسخت مطلقا فلا يجوز إنشاء المعاهدة ولا الوفاء بالعهد السابق للمراث وقولوا والذين عقدت ايمانكم غير منسوخ بمعنى وآتهم نصيبهم من, من النصرة لا من مراث او كان يرث المهاجري الأنصاري دون ذكر ذوير رحمه بالأخوة التي بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزل ولكل جعلنا موليا نسخت أو نسخت ثم قال والذين عاقدوا أيمان لكم نصيبهم أمي النصر والنصيحة قد ذهب الميراث إن الله كان على كل شيء شهيدا فلا تتجاوزوا عما أمركم نعم مشيت مرة وسموه إلا حف في الإسلام أيام الحف يمكن أن تجاريتي لما تستلمه إلا شيء يقول الحمد والحمد لله رب العالمين جزاكم الله كل شيء شيخنا وأحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم نقف هنا ونستجيزكم بما قرأناه في هذا المجلس وفي المجالس السابقة تفضلوا شيخنا قبلنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم نحسن الله إليكم وكتب الله أجركم وسعيكم وأدام الله نفعكم وفيضكم ولا حرمنا الله منكم تفضلوا في أمان الله طيب إخواني الذي يسأل عن المواعيد موعد التفسير هذا ثابت ساعة 12 ونص بتوقيت مكة لا يتغير أما ضخيط المجالس فيها يعني تقديم التأخير حسب حضور الشيخ بارك الله فيكم نلتقيكم بإذن الله تعالى في مجلس القادم إلى ذلك الحين نسألكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته